هيكون بيع هيكون بيع بين البيع على سبيل التملك والتمليك نفرق بين انتفاع بدون مقابل فيكون اياره نفرق بين انتفاع بمقابل هيكون ايجار هيكون ايجاره عشان نفتي او شيء لابد تكيف المسائل اول تكيف الشيء الانسان يفتي في اي مساله لابد يكيفها الأول يا ترى تحت أي باب تحت البيع ولا الإجارة ولا الإعارة ولا الوديعة ولا الغصب ولا إيه بالزبط إيه بالإنسان يخطئ في الفتوى لانه لا يكيف المسألة تكييف فقه منضبط عشان كده عشان تكون الفتوى طلع منضبطة لابد تكييف المسألة اللي انت تتكلم فيه تكييف فقه تحت باب إيه تحت باب إيه هتحطها في كتاب الشركات ولا في كتاب البيوع ولا في كتاب ال... ولا باب الاعارة ولا باب الايجارة ولا باب الغصوINE ولا باب الوديعة لا بد من تكييف كل مسألة تكييف ثقهي بحيث المسألة تطلع أو الفتوة تطلع منضابta طيب ده إباحة الاندفاع بعيننا الأعيان مشتقة من إيطرة من عرى الشيء من عرى الشيء إذا ذهب وجاء إذا ذهب وجاء ده مشتقة من عرى الشيء يعني إذا ذهب شيء وجاء الشيء يسميه العلماء عار, عار. لذلك يقال الإنسان الفارغ قال الانسان الفارغ البطال الذي لا عمل عيار وقال له عيار انه يذهب ويجيء ويروح ذهابا وايابا بغير عمل وبغير فائدة لذلك يقال له بطال يقول الشيخ مرعي رحمه الله وهي مستحبة بالاجماع وهي مستحبه بالاجماع يبقى هي كحكم فقه كحكم شرعي مستحبه وليست واجب مستحبه ليست واجب بالاجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهي من البر بقوله ويمنعون المعون وهي من البر لقوله وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى ويمنعون المعون قال ابن عباس وابن مسعود العوارئ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 لكن إذا كانت زاهبة يعني مش متخيلة زاهبة يبا هيعمل به سلمنا إنسان هيد الإنسان شمعة هيد الإنسان شموع ماشي يوقد هذه الشموع للإنارة طيب هي هو يوقد الشموع للإنارة طيب هي الدهل أخر النهار خلصا أفقى الشيء يبا لا تنفع ولا تسمى إعارة يبا كون العين منتفعا بها ده شيء الشيء الأخر مع بقائه مع, إيه؟ مع بقائه لا بد أن تكون لأنه منتفع به لا يدي الإنسان شيء لا ينتفع به و buluncase 할 الشيء منتفع به والشيء الأخر يكون إيه؟ بقاء العين لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعار من أبي طلحة فرصا فراكبه. فراكبها عليه الصلاة والسلام ده النبي عليه الصلاة والسلام استعار من أبي طلحة فرص يعني وراكبه عليه الصلاة والسلام تeze الحديث ده في البخاري وليه قصه يعني عن انس رضي الله عنه إيه قال إيه كان فزع بالمدينه كان فزع بالمدينه عن حصل شيء او كذا في المدينه ففزع الناس فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسه من ابي طلحه وقال له المندوب الايه وفيها برضه جواز استحباب جواز تسميه الدواء جوز سميت الدواب ممكن تسمي السياره بتاعت ممكن تسمي الطيارة ممكن تسمي الفيس با ممكن تسمي العجله ممكن تسمي الحصان الحمار البغل زي ما تسمي يبقى عن ابي طلحه يقال له المندوب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعار من ابي طلحه هذا سمى المندوب وركب النبي عليه عليه فلما رجع قال ما راينا من شيء وان وجدناه لبحر ان وجدناه ايه لبحر شاهد من الكلام ده أول شرط من الشروط كون العين منتفعا بها مع بقية واستعرى من صفوان بن أمية أدراعا صفوان بن أمية استعرى من هنا بالسلم أدراعا جاء حديث روه أبو داود وصحاحه العلامة الألباني رحمه الله صحاحه العلامة الألباني رحمه الله يقول وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عين وقيس عليه سائر ما ينتف اي عين ينتفع بها مع بقاء عينها يجوز ايه اعارته طيب الشيء الاخر او الشرط الاخر ايه قال كون النفع مباح كون النفع مباحا يبقى ما ينفعش يديله شيء يحرم الانتفاع بي. يحرم الانتفاع به ما هذا الشيء لكن لابد يكون نفع مباحا لان الاعاره لا تبيح له إلا ما اباحه الشرع فلا تصح اعارته لغناء او زمر ونح مش متخيل واحد هيدي لواحد ايجاريه تغني له او ان هو يعني يديله عود أو زي الكمانجه او شيء عشان يعزف عليه يعزف عليه ويغن ومزج عليه يحرم هذا الشيء يحرم يبقى الإعارة تكون صحيحة لابد يكون نفع الذي ينتفع به هذا الإنسان المستعير لابد أن يكون مباحا وليس حرام, وليس حرام. هنا الحنابلة يعني توسطه يعني قروة تصح, الكلب. تصح عارة الكلب بس أي كلب بجان أي ما الكلاب كتير, كلاب كتير. تصح عارة كلب كلب لصيد كلب إيه؟ كلب لصيد طيب يبقى تصح عارة كلب وإن كان الحنابل نفسهم عندهم لا يجوز لا يجوز بيع الكلب لكن يقولون يجوز إعارته يجوز إعارته أي, أي كلب أي كلب أي كلب من الكلاب عند الحنابل لا كلب صيد ولا كلب معلم ولا غير معلم وعندهم الكلاب كثيرا الكلاب يعني دين الدنيا كلها فشاد من الكلام الكلب حتى المعلم لا يصح ايه بيعه عند الحنابل وإن كان الرأي الراجح من كلام العلماء يصح بيع الكلب المعلم صح بيع الكلب المعلم وينفهم برضه مسألة يصح بيع كلب المعلم انت ما تدفع فلوس في الكلب المعلم ما بتشتريش الكلب ككلب ما بتدفعش الفلوس لكلب ككلب لجسم الكلب لذات الكلب لا انت بتدفع المال للعلام اللي فيه التعليم اللي فيه يا شفت فضل العلم ازاي تخيل الكلب أخس الحيوانات يقال له الانسان يقول له الإنسان اخسى ومع ذلك ربنا فضله وشرفه للعلم للعلم الذي ايه معه فكيف بالانسان كيف بالانسان ايه يعني يتعلم العلم ويخلص النية لله تبارك وتعالى مش يتعلم عشان تبقى شيخ تتعلم عشان, تتعلم عشان يق... تقدم عشان تذكر لا لا تعلم لله عز وجل فيرفعك رب العالمين سبحانه تبارك واحرس على الاخلاص لله عز وجل فعند الحنب لا تجوز عرضه الكلب المعلم أو كلب الصيد ولكن لا يجوز بيعه ولا يجوز اي شراءه والرالح يجوز ولل... يعني والذي يشتريه, يشتريه يعني يدفع فيه مال في العلم وليس في إيزاب يقول تصح عرض كلب لصيد وفحل لضراب فحل لإباحة نفعهما والمنهي عنه العوض عن ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في حق الإبل والبقر والغنم عارة دلوها وإطراق فحلهم عارة دلوها وإطراق إيه؟ وإطراق فحلهم يب تصح عرض كلب لصيد وفحل ضراب. فحل اضراب فحل اضراب عارفين الفحل فحل الغنم فحل الإبل، فحل البقر يبقى يعير الانسان لكي يعني ينزع على الحيوان لكي تحمل الأنس تحمى الانس دفع المال في حرام وطبعا ده امر منتشر في الفلاحين ونهى النبي عليه الصلاه عن ذلك فنها النبي صلى عليه وسلم عن عسب الفحل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 كان ايه اه الشرط الثاني كونه نافع ومباح الشرط الثالث كونه المعير, أهل كون المعير اهلا للتبرع كونه المعير اهلا نوع تبرع اذ هي اباحه منفعه اذ هي اباحه منفعه كونه المعير اهل اه يبقى عنده لاهله اهليه اهل التبرع ما يكونش انسان صبا صغير ما يكونش انسان انسان مجنون ما كنش انسان غير عاقل يبقى لابد أن يكون أهل للتبرع يقول لأنها نوع تبرع إذ هي إباحة ومنفع إذ هي إباحة وإي منفع عشان كده لو طفل صغير تخلي بالكم بديك شي غايل وسمين خد يا عم وانتفع بالسردية خد يا عم وروح بمشور وانت تضحك طالب كلمتين تضمن هذا الشي وتخلي بالك ما تخوت هاش من. تشمني نقول له روح يا شاطر او تديني رقم ابوك اتصل بيه. اما ما تقولش لا ده الطفل هو طفل وانت كمان ايه طفل انت كمان ماشي والله اذا كنت مع تهم مجنون ماشي انا عاملك اسوء منه لكن هو طفل اه لكن وانت ايه ان شاء الله انت عاقل ولا طفل ولا صابع ولا ايه بالظبط تبقوا نفسك يبقى عشان كده موصابي يعطيكش ايه وخليها قاعده عامه على شيء حتى في البيع والشراء حتى لو ابوه اد له ماله قال له روح انت صاحب محل صاحب كذا ومحل سيارات محل عقارات محل كذا ويشترى منك شيء تقول له روح يا شاطر روح يا حبيبي ماشي بعت لابوك بعت لابوك يا شاطر لا يجوز لك ان تاخذ من هذا المال كذلك حتى في الطيب حتى في الطب لو إن الصاب صغير جاي وبتاعه وهو متعود على كده وبمعوده على روح يا حبيبي اكشف وبتاع والدكتور لقى عنده عملية عاوز يتعمل له عمليه من ماشي طيب ينفع تعمل له اتصل بابوه هات لابوك الاول يا عم طبيب اللي جل. لا ما ينفعش يا عم روح يا عم هات ايه يا عم عشان عمو ما يتدبسش فيها بعد كده خلي بالكم يا جماعه من من الاشياء دي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 لم تحصل في يد المستعيج في بعض النسق مكتوب المستقبلية لكن يصح المستقبلة لأن المنافع المستقبله لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض odorت علوة 맛 يعني كالهبة قبل القبض بقصة على الهبة لو أن انسان وهب انسان هبة وهب انسان هبة يا طرأ إما أن يقبضها او لا يقبض لو أن إنسان وأث muscle والله إن تلك المحمول ده إن شاء الله لكن المحمول ده هبة مني لك خلاص بس لم تق بعد. هل يجوز لي الرجوع فيه؟ هل يجوز للحناب الع... المختلفين العلماء في كده فالحناب لا يقول يجوز يجوز الرجوع في الهبة ما لم يقبض طيب يبدأ مجرد وعد طبعا لو أخذ المحمول ده ه... هبة ماشي. هدية من لك وإنت تملكته وقبضته الأهل يطرى يجوز الرجوع فيه ولا ما يجوز لا الجميل أهل العلم بل أم الأربعة على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد إيه؟ بعد إقباضه بعد إقباضه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 عار ارضه لده إنسان اعار انسان واحد ملوش مقابر ملوش مدافن وبعدين انسان جه طيب انا المكان ده هعيرك ايه, إيه تعمل عليه تربه وتدفن ميتك فيه او مش لاقي الناس كلها تدفن أدفن معاك لا ادفن معاك لا حتى الدفن الناس ما ادوش بيه الله ونعم الوكيل الشاهد من الكلام ان انسان اعار إنسان ارضه ليدفن لي فيه الميت طيب هو عاره ورضي بذلك والتاني عمل مقبرة ودفن ميته بعد أسبوع بعد يومين لا أنا عاوز, الأرض أنا عاوز المقبرة تحت ماشي طلع ميتك ده طلعه ازاني الان يحرم يحرم ودي برضو اللي احنا بي بي بي يعني مدخلة بسيطة كده أما يكون ميت ميت تدفن ميت ميت, ميت, ميت مدفون ولسه لم يبلأ منفحش تفتح التربة وتدخل عليه ميت تاني من فهش يفتح التربه دخل عليه لا صبي صغير ولا كبير فهش ذا الشيء لانتهاك لحرمه الميت ويحرم هذا الشيء يقول لابد من ان يبل الميت ربنا احسن ختامنا واياكم وهون علينا عذاب القبر واجعله علينا روضه من رضى الجنه قال ويحصد الزرع يحصد الزرع يحصد الزرع يعني انسان اعار انسان ارضا قال له خد الارض ديت ليك دي, دي, في دي وازرع فيه. فيها حط البذره فيها وازرع فيها والحصاد لسه لم يستتم قال له لا شيء للزرع هذا بتاعه كان عوز الأرض بتاحت فإن فحش هذا شيء يحصل ضرر ضرر على الإنسان المستعير قال ولا يتملك الزرع بقيمته ولا يتملك نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه, له وقتا ينتهي إليه في التنمية ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل اوان حصده ولا أجرة له منذ, إيه؟ منذ رجع إلا في الزرع إلا في, الإيه؟ إلا في الزرع كأن الأرض اللي هو أعاره إياها لكي يزرع فيها أما يقول الآن أحصد الزرع أحصد, الإيه؟ أحصد الزرع ده في مضرة ظهر على مين؟ على هذا الإنسان المستعير, على هذا الإنسان المستعير. أنا كلفت عن نفسي ووضحت بذر في الأرض وسقعت الأرض وجصبت الأرض وحرصت الأرض وموينت الأرض وبعد ذلك يقوله خذ الزرع بتاعك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 يأخذ هذا الشيء أو يعطي هذا الشيء المستأجر للإنسان الذي يستأجر منه طيب انا أستوفي النفع أنا كمستأجر أستوفي النفع بنفسي أو أستوفي, او أستوفي النفع بوكيل أو من يقوم مقام من نائب أو غيري طيب نفس الصورة في الإيه؟ في الإعارة أنا استعارت ذاب أو شيء عشان أنتفع بيها في صفر أو شيء بس أنا معرفش أركب معرف فأنا بتي إنسان مقام أنا بتي إنسان أقمت مقامي يعني عشان يقضي المصلحه دي يا ترى يقول والمستعير في استيفاء النفع كالمستاجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالك لملكه التصرف فيها باذن مالكه الا انه لا يعير ولا يؤجر إلا أنه لا يعير ولا ولا يؤجر ما استعاره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 مثلا اضرب مثال وقع اخ خدم أخي إنسان كتاب طيب انا اما تطلب مني الكتاب ده انا هديه لي شخصك انت هديه لك انت شخصك لكن لو قلت لي الاخ فلان مش هديهه له مثلا يعني مثلاً طيب انت بقى ما ينفعش لا يجوز شرعا تاخد مني الكتاب تستعيره مني وتروح تديه الايه الاخ الاخر ما ينفعش انت انتفع بيه انت بنفسك انتفع انت بنفسك لكن لا تعطيه الإنسان اي الإنسان الا انه لا يعير ولا يؤجر لا ياخدش هذا الشيء وياجره ما يخرج هذا يقول انه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف الايه المستاجر وبرضه اما انسان يعيرك شيء بالذات كتب أو شيء تكون انسان محترم تخلك انسان محترم وانسان وافي ومتبقاش كذاب باش كذاب وما تتلفش على الناس ايه اموالهم بالذات الكتب بالذات الكتب اما حد يديك كتاب او شي عامل شيخ والله الكتب غالية بس الكتاب انتفع به اسبوع بس تفضل رازع الكتاب عندك وحابس الكتاب عندك شهر شهر طب انا في ابحاث بعملها وفي علم بقضي وفي كذا وفي كذا انا عاوز الكتاب انت حبسته عندي شهر طب ماشي صبرت عليك شهر وانت كان ميعادك اسبوع ودايما خليك صادق اما تقول لي انسان واحد سؤال واحد بس يا شيخ يبقى هو السؤال ما تسأش سؤالين اما تقول واحد اقعد معاك ما ربع ساعه ما تبقاش نص ساعه خليك واف عشان الناس يصدقك بعد كده والا مفيش حد ايه هيعبرك بعد كده فعشان كده خليك انسان واف ما تقولش عاوزك بس 5 دقائق والخمسه يبقوا ساعه ساعه واحده بس في مشاكل والساعه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 انت لسه فاكر يا ده من زمان يا صباح يا سخافتك لسه فاكر ماشي ده انسان احمق انسان احمق فعشان كده خلي بالكم وتكونوا وافق حتى دي اداه معينه ذكرها العلماء حتى ما تاخد كتاب من واحد ما تخططوش ما تخططش عليه ما تهمشش عليه ما تخدشش بالقلم بتاعه حتى لو فايده ما تحطهاش مش عاوزك تحط اللي خلي الفايده ليك انت فعشان كده خلي بالك من الامور دي لما تعملوش اشياء يعني بجهل منكم ويتضح ان هي لا تجوش راعي. يبا المستعر في استفاء النفع كان مستأجر لو أن ينتفع بنفسه إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعراه لعدم ملك منافعه انت تنتفع بايه مش ملكك هذا الشي عشان إيه تنتفع بيه؟ بخلاف المستعر إلا بإذن المالك لو المالك هو أذن للإنسان المستعير خلاص الدية أنت عاوز تأجرها عاوز تعيرها عاوز تعمل عليها عاوز تخطى خالص يبا إيه ده بإذن المالك فإن أعراه بدون إذنه فتلف عند الثاني. اه فتلف عند الثاني مين اللي يضمن الآن مين يضمن الآن فللمالك تضمين ايهما شاء ايهما شاء الصوره ايه لو أن انسان استعار من انسان شيء فهذا الإنسان المستعير اعارها الإنسان آخر فتلفت عند الاخر طب الملك يضمن مين يضمن المستعير الأول ولا الثاني يقول يضمن ايه ايهما شاء ويستقر الضمان على الثاني يستقر الضمان على الايه على الثاني يبقى الضمان يستقر عليه على الثاني والأول طبعا هرجع عليه لأنه قبضه على أنه ضام له وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب قاله في الكاف كالغاصب من الغاصب قاله في الكاف وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف ما بعض عشان تفهم القبض الملغاريه فهي مضمونه عليه فهي مضمونه ايه عليه بمثل مثلي وقيمه متقوم يوم تلف حط على خط فوق مش تحت على كلمه يوم تلف دي خط يوم تلف فرط أولا فرط ايه اولاد حط على فرط اولاد خط فرط اولاد عاوز يقول لنا ان العاريه مضمونه العاريه مضمون بتفريط مضمونه بدون تفريط مضمونه أوه. ده احتياط من ايه احتياط من من من الوديعة اصل الوديعة بتكون بمثابة بتكون عند صاحبها بمثابة ايه الأمان خلاص كده خلي بالكم في الالفاظ دي باخلاف الايه الوديعة الوديعة يا ترى هي مضمونة ولا على سبيل الامانه على سبيل أمانة لا تضمن إلا التعد والتفريط ففرقوا بين السرطين الوديعة انسان مسافر مثلا فعنده مال خايف عليه فقلت لك والله يا شك محمد اتفضل المال ده إحفظه لي لحد مرجع أساني خايف عليه يسرق أو شي فإن تسفرت وبعدين المال سرق من عنده المرسل. هو يضمن ولا ما يضمنش يضمن ولا ما يضمنش ما يضمنش خلاص إلا إذا تعد أو فرد إلا إذا تعد أو فرد خلاص طيب برضه انا مسافر فعندي سياره خد يا محمد الاسترادي الله يكرمه خليها عندك وبعدين هو حطها في المخزن وقفل عليها مع السره بتاعته اتسرجوا الاثنين يعني الحرامي خد بالاحوض بدل ما ياخد واحده يبقى حرام عليه مش يظلم الثاني فخذ بالاحوض ايه وسرج الاثنين جزاء الله شر جزاء الله ايه شر طيب هل الانسان ده يضمن هل الانسان ده يضمن ولا يضمنش الا نحط الودائع عنده يضمن ولا ما يضمنش الشريعه حكيمه ورحيمه هذا الانسان هذا الإنسان المودع يبقى ما فيش حد يعطي إنسان أمانة بعدك فيش حد يعطي إنسان الماله بعدك يقول لا إيه اللي بلاني هتديني مالك يضيع من عندك يتضمنني لا بنكسخان فهمت الصورتين ففرجوا من الصورتين ده بالنسبة الوديعة أما بالنسبة العارية الصورة بتاعتنا فرط إنسان أعطي إنسان دالو الدالو تكسر الدلو تسلد أنا أقول لك لا أسدل و تسرج مني أو تكسر مني حسناً، هل فرط أو لا فرط؟ لا فرط، هل فرط أو لا فرط؟ يضمع، يضمع، لا بتفريط، بدون تفريط يضمن هذا الأمر؟ ما هو؟ بتفريط أو بدون تفريط انت انسان عارضه سيارة وبعدين سيتفسح بها فأقل بها حدث يضمع أو لا فرط؟ يضمن هو ماشي في طريق مضبوط وماشي يعني على الأول كمان ماشي طول الطريق واخد ماشي يعني طريق يعني الصحراوي ماشي على الأول واخد, واخد بالأحوض خالص فدخل عليه واحد تاني خاده فيش هو مش مخطي الآن يضمن ولا يضمنش يضمن هذا الشيء ده معنى كلامه إذا قبض المستعير العاري مضمون عليه بأي حال فرط أو إيه أو عشان كده ما تخد أول الناس تحفظ عليه ماشي أما أخي يقول تعالى سوق بس انت سوق واخد وسوق بس انت بلاكش تدعو لا ما تسوقش يقول سوق العربية بتاعتك واخد بلاي طب خبتها بس وركابها أنا وانت واحد وبتاع ما بتبقوش واحد بعدك يبتبقو حايت واخد بلاي تخلي بالك لأن لو تحكمت للشرع حصل لها شيء هيضمنك هيضمن كان هو جاهل بالشرع زيك مفيش مشكله هنعرفه الشرع هو ايه ما يصدق انه يعرف الشرع ليه فلوس يقول لك خلاص معلش والله احنا كنا اخوه في الله بس دلوقتي يعني ايه انت عارف الحالة وبتاع فهي فعشان كده تخلي بالكم من الصور دي طيب يبقى مضمونة مضمونه بالتفريط او بدون تفريط طيب هيضمن ايه هيضمنها هي ولا يضمن مثلها ولا ايه بالظبط في شيء في الفقه يمشي معانا لاخر الفقه مثل مثلي, مثلي متقوم ايه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 نفسي الكوبايه ده مثل مثل لا ما فيش كوبايه دي ما عادش الكوبايات ديت وقال المصنع ما طلعش زي دي طلع شيء اقل اصغر يبقى قيمه متقو تدفع القيمه ما فيش المست تدفع القيمه القيمه امتى بقى ما انا ممكن اختلف معاك لا الكوبايه بتاعتك كانت ب جنيه لا لا كوبايه انت ال جنيه ما تساويش الا 100 جنيه انا اختلف صح كده فالعلماء يحطوا يعني قيد بقى وقعد فيها أما ادفع القيمه ادفع قيمتي امتى يوم التلف ولا يوم الشراء ولا يوم البيع ولا على حسب حالته اذا انا قلت لك حط عليها خط عشان نتبنى على عمل يقول عشان اما تفتوا في المجالس العرفيه وتعملوا نفسكم مشايخ وتفتوا وبتاع هو كده أبدا بلاش هذا الشيء ما تتطوعوش كده منكم واد ايه بالدراع كده وخلاص بالدراع كده وخلاص خلي بالكم من دي يقول بمثل مثل لو مثل مثل ما فيش مشكل الكوبايه وضعها كذا برقم كذا السياره بتاعتي مضل كذا ارباح هوفر مثلا واخد بالك ارباح هوفر اربي كانوا رباحه وفرده الا والله ما فيش ارباح وفر ماعادش ارباحه يبقى نعمل ايه قيمتها قيمتها امتى يوم التلف تلفت امتى النهارده تعال يا الخير دي تساوي كام 5 قروش اتفضل اهي لأ كنت قيمها ب جنيه مليون ج... هي يوم يوم التلف يقول يوم تلف لانه يوم تحقق فواتها لانه يوم تحقق ايه فوائد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 يقول ولو شرط نفي ضمانها وبيقل ابن عباس وعائشة وأبو هريرة وهو قول الشافعي وإسحاق لقول عليه الصلاة والسلام لصفون ابن أمية أشوف لقول لصفون ابن أمية بل عارية مضمونة بل عارية إيه مضمون بل عارية مضمونة إيه بقى موضوع صفون ابن أمية صفون ابن أمية كان كافر كان كافرا نبي عليه السلام لما يعني في فتح مكه وفي يعني يحارب ويقاتل هوازن وغيرها من القبائل فخد من صفوان ابن اميه عاريه مضمونه عاريه فصفور ابن اميه قال له ايه انت بتاخدها عافيه يعني ولا يا محمد عافيه يعني قال بل العاريه مضمون بل العاريه ما تخفش بلا انا اديها لك لو تلفت عليا وفي لفظ بل عاريه ايه مؤدا مؤدا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 اداله 30 درع او 30 سلاح او 40 او 40 سلاح وفي اسلحه تلفت من غصب النبي صلى الله عليه وسلم غصب عنه تلفت الاسلحه مع النبي عليه الصلاه والسلام. ففي اسلحه تلفت يعني ولكن كان هو صفوان اسلم بعد كده كان صفوان اسلم بعد كده فما جه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له والله ده اللي موجود وفي التلف اللي تلف ده انا اعوضك قال له لا يا محمد الى رسول الله ماشي ده كان في الجاهليه أما أنا اسلمت الان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 قبضه ليس على وجه يختص مستعير مستعير واحد بنفعه لان تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامه أو لكون الملك فيه لغير معين أو لكونه من جملة المستحقين له المعنى ايه مش فاهمين كده نخلي بالنا لو ضمن في اربع مسائل لو ضمان في اربع احنا اتفقنا القاعده العامه ان العاريه مضمونه بالتفريط بايه بدون بس في اربع مسائل مستثنى منها الايه الضمان أول صورة، إذا كانت العرية وقفة، وقف. يضرب لها مثيلة انسان وقف كتب، قال وقف على طلبة العلم قال دي وقف على إيه على طلبة العلم طيب طلبة العلم، ما شاء الله، العلمة كتير قال دي وقف على كتب طلبة العلم الجيدين اللي ما شاء المشتهدين في إيه؟ في ابن ماشي فإداركم الكتب ده فما شاء الله من كسرة البحث والاطلاع ما شاء عمال، وخي. بتأكل كتب أكل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 إبه مش, مش لك انت وحتك بس دفلان وفلان وفلان بينتفع به بين. قال أو لكون الملك فيه لغير معين أو لكونه من جملة المستحيقين هذه الصورة الأولى الصورة الثانية وفيما, وفيما إذا أعراها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان الصورة الثانية فيما إذا أعراها المستاجر فيما إذا أعراها إيه؟ المستاجر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 فحكم الحكم في عدم الايه في عدم الضمان كان الشيء ده يعني يفعل به هذا الشيء كان شيء الانسان بكوبايه مثلا بتحط فيها ميه ميه بردة. ما بتطرشقش الكوبايه ولا شيء وبعدين حطيت فيها الميه فانكسرت فان الايه الكوبايه وكان اعره الانسان اخر لا شيء اعره الصوره الثالثه او بليت فيما اعرت له قريبه من اول من الثانيه او بليت فيما اعرت له كثوب بلى بلبسه ه هاعمل ايه كاني إنسان مدي انسان ثوب وبعدين هذا ثوب باليه ثوب هو انت مدري ثوب ليه عشان نحطه على الشماعه يقول لأ شيء عليه ونحو لان الاذن في الاستعمال تضمن الإذن في الاتلاف لان الاذن في الاستعمال هو مداره البدله يلبسها ولا ده المدل بدل عشان يلبسها ولا عشان يحتفظ بيها اتداله عشان يلبس طب انا طبيعه هلبسها ما عملتش فائ شيء وتلفت البدله يبقى لا شيء لان الاذن في الاستعمال اذن أو تضمن الاذن في الاتلاف به وما اذن في اتلافه لا يضمن لا يضمن لا يضمن كالمناف رابع صوره من الصور او اركب دابته من أو أركب دبته أركب دبته أه عندكم بقى؟ منقطعا منقطعا لله تعالى ماش كده؟ أو أركب دبته منقطعا منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنه لأنها بيد صاحبه هي الجملة نفسها مكالكعة شوي هي الجملة نفسه إيه؟ وهي بس في كتب الحنابلة بس كده كتب الحنابلة الجملة دي الوحيدة في كتب الحنابلة مكالكعة كده العلماء كلهم الفقاعة حتى ما فيش في الكتب نفس إيه الجملة مكالكعة دي نفوق الكالكعة دي فان شوفه يفصد إيه ماشي يقول او أركب دب مش يعني ممكن طالب يقره ما فهمهاش إنها مش محطوطة كده أصلا يعني مش كده او أركب دبته منقطع لله تعال كأنك هو تفهم الجملة أنه احتسب يعني احتسب الشيء هي او اركب دبته من قاطع عن, عن يعني تفتح الط مش مش إيه مش هتكسره كتيه في الكتب عندكم مكسوره الطه ممكن تلاقيه مكسور لا او اركب دبته منقطعا منقطعا لله فتلف تحته من اللي منقطع لله ها اه شفتوا شفتوا ما تتفهمش ماشي مش خلي بالكم بقى يبقى المعنى ايه المعنى ان انسان عشان يقول جمله لعبك الانسان ولد انسان تايه انسان في برية إنسان في كذا وبعدين ملوش داب ملوش شيء فانا اركبته هذه الدبه الدبه بتاعتي وتروح خد ماشي خد منقطعا ماشي هي منقطعا لله الجمله كده فيها هي الصواب تقول منقطعا به لله تعال ماشي؟ يبا تديني معنى تاني خالص يبا لو أن إنسان في برية في صحراء في كذا تاي انقطعت به الحبال وملوش شيء فأنا أعطته الدب بتحتي أعطت مين هذا المنقطع ماشي هذا الايه المنقطع ماشي؟ مش هو منقطع لله هي الجملة توهم بكده جوا كانوا كان الانسان خرج في سبيل الله واخد بقى الجمعه تهم بكده مش معنى كده خالص مش معنى كده خالص عشان قلت لك اتخلي بالك منقطعا به كان هو انقطعت بالحبال هو مش راح في سبيل الله ولا راح جهد ولا بتاع لا ده انا وجدته يعني تايه فاعطته الدب بتاعتي توصلوا فاهمين الصوره اعطته الدبه بتاعتي توصلوا انا بقى اللي احتسبت لله مش هو كان منقطع لله اصلا فاهمين الكلام ارجو بعد اللات والعجن ده تكونوا فهمتوا بس واحد اما واحد او يفسر المعنى كتير يتلعبك اكتر فارجو ما تكونواش يعني ايه اتلعبك عندكم اكتر فاهمين معناه او اركب دبته منقطعا انسان تاي انسان في برية فانا وجدته فاعطته الدبه بتاعتي لله خلاص عشان ايه توصلوا فتلف تحت اما تتلف بضمنه انضمنه ليه مثل ما اداه له وقال لك هاتسان لا يضمن فاهمين الصوره طيب ودي بس فعلا في كتب الحناب كتب غيرها ما فيش كتب ما فيش الجملة من كالكاعدة بل انك يعني في في عند الاحناف مثلا او الشافعية يعني ابسط من ايه من زيان لكن غالبا اللي بتبقى كده برضو غالبا اللي متون بتبقى كده تلاقي المتن اسل المتن عبارة ايه ما قال لفظه وكثره معناه يبى لفظ مختصر مثلا مختصر الخرق شرحوا الإذن وقداما رحمه الله في 14-15 مجلد في, في المغن وهي كلها كم ورقة؟ كم ورقة المختصر كم ورقة كده ومشروح في, في كذا وأركب دبته منقطعا به لله تعالى فتلفت تحته لم يطمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها أشبه بقسبة أشبه لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه يعني ايه عندك ضيف فانت بتحبه وجايلك في شهر طوبة شهر 2 فاديت له لحاف او لحافين خد استراحه تبدو فهو كان طبعو يعني بيرفص بالليل هو طفوا كده هو طبعو ما بيسبدش بيرفص فالترفيص بتاعه قطع اللحاف ماشي اتلف بعد ما يصحى الصبح يقول لك جزاكم الله خيرا عاوز افطر تقول له بس ادفع ثمن اللحاف الاول ما ينفعش ايه اللي مين اللي قال لي غطيه يقول اشبه لو غطى ضيفهم بلحاف فتلف عليه برضه عشان الضيف عندك لما يكون يعمل شيء ويتلفه او شيء ما تضمنوش دي من مكارم الاخلاق برضه سلمنا ضيف بدين ولا بتاع ودخل جعد الافرنج او بتاع فكسر الجازة حصل في بعض الاماكن حصل والبتاه اتكسرت كلها فهتضمنه اللي ما تضمنوش خلاص اه برضه لو حصل له شيء عندك برضه يلبس البتاع فالزفله اتكسر ولا بتاع انت كمضيف وتضمن لا ما تضمنش ما عادش نجي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 موجود في القرآن وفي السنة ولكن يحتاج إلى علماء يحتاج إلى طلاب علم يبرزونه ويبرزون احكامه للناس يقول أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمن كرضيف ربه, كرضيف ربه يعني, يعني ألفظ مجملة فتبقى صعبة في الفاه كرضيف ربه كإن إنسان ركب سيار, ركب سيار وخد أخوه لقى أخوه ماشي فطير قاله تعالى إيه اركب معي فكان ركب مثلا 28 28 وعشرين وضعيفة خالصة تشعر لعبك 28 فركب أخوه كان إيه أخوه بديل ما شاء الله 260 كيلو بس فركبه فهو بركب خده مطب اتكسرت لأيه العربية تقول له ايه انت بقى؟ مش ليه انت اللي بركبه هو كان ماشي على الأرض حد جالك ركبه كده ما تبقى ماشي على الأرض وتلجأ حد خلي بعد في ربها وكرائد يركب الدابة لمصلحته كرائد الرائد اللي هو ايه؟ الرائد اللي هو مش حاطط نسر يعني اللي المدرب يعني مدرب الخيل معلم الخيل فركب الخيل وبضربها تلف تحتو ماتت تحته يبقى يضمن المانشي لا يضمن قرائد يركب الدابه لمصلحتها فتلف تحته وكوكيل ربها إذا تلف تحت يده لانه لم يثبت لا حكم الايه العاريه لانه لم يثبت لا حكم العارية ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين فالمرتهن امين شكلوه صح عشان تبقى قواصل فالمرتهن مش, فالم... مش, فالمرت... تهن... فال... مش مش فالمرتهن لا. فالمرتهن فالمرتهن فالمرتهن مش بالكسر فالمرتهن... في مرتهن وفي ايه يقول من استعار ليرهن فالمرتهن امين لا يضمن إلا ان تعدى او فرط الا ان تعدى ايه او فرط بالفتح فتح التاء لا يضمن إلا إن تعد أو فرط بس сыr any السura إنسان استعار شيء إنس استعار شيء من إنسان استعار quel Hurhan طيب احنا ذكرنا إن العارية حكمها إيه مضمونة ولا مش مضمونة تفارط وابدون تفريط طيب هو استعار عارية الآن استعار عارية الآن وكان هذا الإنسان الذي هذا استعار عارية عليه فلوس لآخر عليه فلوس لآخر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 هذا المرء لا يضمن ليه؟ لأنها ايه؟ فتح الله على لأنها وديعة. تكون وديعة عنده ماذا من لا يضمن؟ من لا يضمن؟ المستعير المستعير لإيه اللي, اللي يضمن؟ يبقى خلي بالكم يبقى هو لا يضمن الآن عشان ما تدخلهش خطفه بعضه الأحكام عشان ما تلغبطش تقول أنت الآن قلت العارية مضمونة فرط أو لا يفرط إزاي تقول لا يضمن الآن؟ لإن هو الآن أعطاه عنده على سبيل ايه؟ على سبيل الأمانة, الأمانة. إبا هي الآن وديع عنده, وديع عنده. والوديع على تضمن إلا بالإيه؟ بالتعدى أو التفريد لكن هنضمن من أفصاله؟ هنضمن من المستعير هيضمنه والمستعير يرجع لمن؟ على هذا الإنسان الآخر إلا هو اللي عنده الرهنة ده إذا كان فرط إبا يضمنه ما فرطش إبا ليس إيه؟ عليه شيء يقول وما... ويضمن المستعير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 يبقى انا سلمتك انا شريتك سلمتك ازيل ايه الدابه لتركبها وانت ماشي بازيد دابه تلفات تلفات طيب يتبان تلت نص الايه نص الدابه دي مش لك نص الدابه تتلف ما تتلفهاش براحتك لكن انا ليا النص الباقي تلف الان تضمن ولا تضمنش يضمن الا يضمنش يقول ومن سلم لشريكه الداب ولم يستعمله ولم ولم يستعمله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 ماشي خليها عندك النار بيتها عندك النار وبعدين ترفت الايه السيارة الساره دي انا وانت شركاء فيها ماشي لا تضمن لا تضمن خلاص ايوه طيب او استعملها في على فيها يعني عاوز اقول لك حصان مثلا طيب شريكه يقول له انا عاوز اروح بيه مشوار النهارده ماشي في مقابله اعلفه خلي بالك في على اعلفه كلمه على احتراز من ان هو لو اداه له وما ايه وما اكلوش يب في مقابل ان هو علفه واكله وتلف لم يضمن شريكه لم يضمن ايش شريكه لكن امتى يضمن لو كان استعمله بدون ايه بدون العلف يبقى كلمه واحده تدي حكم ثاني خالص يقول او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكي باذن ش شريك بلا تفريط لم يضمن لم يضمن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 باب آخر من ابواب الفقه وهو باب الايه باب الغصب باب باب الغصب يبقى دي كان العرية وفي كتاب اللي بعده كتاب الايه الغصب ايه هو الغصب ده في شيء اسمه الغصب وفي شيء اسمه السرقه وفي شيء اسمه الخلسه وفي شيء اسمه الاختلاس وفي شيء اسمه النهبه كل لفظه من هذه الالفاظ لها لها لها تعريف شيء اسمه خلسه وشيء اسمه سرقه وشيء اسمه اختلاس وشيء اسمه نهبه وشيء اسمه غصب يبقى نشوف هذا الشيء كتاب الغصب كتابه الايه كتابه الغصب يقول عندك الشيخ مراد في الكتاب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان عدوان وما اكثره الان بعد الصوف ماشي انسان يشتري أرض ارض ماشي وكاتب بيها اوراقه ومسجلها وشيء فجاه يلاقي ناس يبنوا فيه ابنه انت بتعمل ايه بعمل اللي بعمله ماشي ده فتحت تحتك الزند الاوراق ويطلع لك هو كمان ايه اوراق يقول لك اهو فاجا ده بابني فيها يقولوا نطط واحد بابني ايه يقولوا ده الايه ده تحتي انا ده بيحصل وحصل والله هذا ايه هذا الشيء وحسبنا الله ونعم الوكيل بعض الناس الكذبه بعض الناس اللي ما عندهمش ضمير يبيع الارض لواحد واتنين وتلاته و من دفله وده فلوسه فلوس ويعمل ده عقده ده عقده ده عقد في طب دي بتاعت ولا بتاعتك ولا بتاعة مين يبقى الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان على حق الغير عدوان طب الحكم ايه يقروه محرم بالكتاب والسنة والاجماع محرم بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فلقول تعالى ولا تاكلوا بينكم بينكم بالبا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 إن دماءكم وأمولكم عليكم حرار بشادي من الحديث وأمولكم وأمولكم وأجمعوا على تحريمه في الجملة أجمعوا على تحريم الغصف في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه يثيرا كلمة دايما أجمع في الجملة دايما ذكرنا يثيرا في التفصيل إيه فإذ ي hoard العلماء أجمعوا على كذا في الجملة يثيرا التفصيل يكون فيه خلال قال ويلزم الغاصب رد ما غصبه يلزم الغاصب رد ما ما اخذه او ما غصبه لحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه حتى حتى تؤديه يعني الكلام فقه منضبط ويعمل بهذا الحديث ومعناه صحيح لكن الحديث ايه ضعيف لكن حديث ايه ضعيف ده رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه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 يا عم يضينا شوية وأخذ بالك إيه الحلوة دي؟ ماشي تخش عند الشيخ محمد وأخذ بالله الشيخ محمد نحسابه مؤدى وحقيه يعني في الصورة الظهرة يعني وأخذ بالك وبعدين تخش عنده المحل بتاعه في الموكت أو السجد أو بتاعه إيه الحلوة دي شيخ ماشاء الله طب الله يكفي تيجي معلج إيه سجدة كده وأخذ بالفن ولا بتاعه وطبعا الشيخ محمد حقيقي مش, مش قادر يتكلم يحرم الشكرة يحرم هذا الشيء طب هم تتكلمش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 فهو حرام ده مش حديث ماشي ولكن كونك انت تدخل ايدك في جبه اخوك وتمر على الشيخ احمد مثلا معلش يا شيخ احمد ما شفتكش لو كنت شفتك ما كنت طيب الشيخ احمد مسروم عليه وحاطط بوكس سمك كده سمك بوري سمك شبار وسمك جراميت مثلا واخد بالك طيب وان كان هو فشيت من الكلام انت ماشي كده فما شاء الله ايه الحلاوه دي طعمه حلو تقول ممتاز واخد الكيلو بكام الكيلو ب بس. بس عشانك انت بس فتاخد الايه البوكسه ال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 لأسامة لو بالإيد زر الايد يغل أي صدر إلا من رحم الله عشان تهزر المحفوظ بالإيد هيحصل شيء هيحصل شيء فبلاش ونهل النبي السلام عن ذلك فبلاش هذه الأشياء خالد ده لو مزحت يعني تمزح ولكن تمزح بحق مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان يمرح على وكان يداعب على الصلاه والسلام ولكن كان بحق كان بحق ما كانش يمزح عشان لكن كان يمزح بقى لما جاءتهم راه عجوز تقول يا رسول الله لا ادخل الجنه قال ادخل الجنه يا عجوز لا يدخل الجنه من تجد دخل الجنه عجوز فبكت المراه واجهشت بالبكاء فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه بيكون عربا اطراب يعني على سن متقاربه 35 سنة في الجنه ما فيش حد إيه يعني إيه إيه كبير او شيء وبعدين يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ أشياء كسرة جدا من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يكون يمزح جادا عليه الصلاة والسلام مش متعلقة بحق ولا مال إنسان ولا ما الإنسان فلا يجوز الإنسان يمزح ولا يأخذ من الأخ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 يحرم هذا الشيء ما تخليش الصداقة والأشياء دي تدفعك لانت يعني تبتز أمور الناس وتتلف أمور يحرم عليه إذنك يقول يحرم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصى أخيه شوف عصى العصى الأقيمة ماشي من السجاد ولا بوكسة سمك ولا التاع ولا عصى أخيه ولا محمول ولا فلي رضاه إليك إلي. إلا إذا كان في سماح وسماح ما بيجيش بالطريقة دي مش ياخذ الشيء ويقول لا هو لو مسامح اصلا ما كانش انتظرك تاخده كان ايه قال لك والله دي هديه السجله دي او الموقيت ده هدية ايه هديه مني لك يا شيخ محمد ما ينفعش تقلق لزان واخد بالك ده هديه مني بس اهم شيء ما يكونش ورا الهديه دي شيء اهم شيء ما يكونش ورا شيء نقصد السمك الله يا شيخ محمد ده انت غالي علينا خد واخد بالك لا ما يكونش وراها شيء وخلي بالك من ايه من وإلا دي والا نخش في باب الرشوه وباب الحرم طيب اما انسان يغصب شيء ويرده هيرده بس ولا هيرده بالنماء يقول يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه, بنمائه أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء الموصوب وهو لمالكه فلازمه رده كالأصل فلازمه رده كالأصل أما يأخذ شيء لإنسان بعدين فيه شيء اسم النماء متصل ونماء منفصل انت بقره بقرة وبعدين البقرة صغيرة وبعدين البقرة كبرت عندك أما ترده هتعمل إيه هتقطع الحتة الكبيرة اللي منها ولا تردها بالنمى بتاعها هتردها إيه بنفس النما بتاعها سلج إنسان عيد لصغير عيد لصغير ماشي يا محمد أغنام سلج إنسان عيد لصغير مثلا وبعدين العيد الصغير ده ماشي كان يسو مثلا خام خام بيسو يا محمد مش عالي ماشي يسو كزا تلت تلاف ولا بتاع وبعدين الإنسان غصبه وبعدين كبر عنده يسوي ست تلاف الآن أما يرد رد إي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 اه انما ده اناء متصل ماشي لسه بنتكلم احنا على عدم الجرء في الفاتو وبتاع و كلكم متصل منفصل منفصل امال لما بتعملوا كده معايا تعملوا كده بره ربنا يرحمنا اسامكم يبقى اشهد من الكلام ده انتوا بتبهدلوا الناس على كده برده نزل لك بينا فتاوى الشكل والله والله بيبلغني أشياء غريبه الشكل واخد بالله يا ريت حتى فتو مختلف فيها ولا كلام ولا فيه ليه اصل ولا ليه سلف في المساله ده بيذكر فتوى ما لوش اي حد. والله قابلت بعضهم بقول له طيب ده يعني انت ليك سلف في المو... ده كلام من ده قال كلام الفقير الى الله وتقول لا فقير ولا غني انا فقير ولا غني فقير احترم كلامك لما يكون لك حتى لو خلفك دي أمر مهم جدا يا أخوان أنا أحترم كلام إنسان حتى لو خلفته بس بشرط يكون لي سلف يبقى قلبها الشفعي قلبها أحمد لها رحمه الله قلبها الإمامة أما الفقر وغانا لما وصلنا شخص من مرتبة الفقر والغانا دي الفقر والغانا دي مرتبة الاجتهاد أما تبقى إنسان مشتهد وتزك نفسك تبقى انت مجتهد ولا بتاع نقولك ماشي قول فقير وغني براحتك يعني قول فقير قول مسكين قول الاثنين ماشي اما تبقى لسه واخد وبعدين وتقول لي ده, ده قولي قولي انا قولي من بتاع فخلي بالكم يا جماعه بلاش تفت والناس بتحسب النظام بين أي واحد ملتحي ولا ما شاء الله ده شيخ وكذا فما تفتيش بدون عين. انا كنت في السوق مرة فلقيت امراه يا شيخ يا شيخ يا شيخ نعم يا اخته في الطلاق الله يكرمك لا ولا تعرفها طيب والله أنت صدفت واحد أهوم قرأ شوية في الفقه وأفتاك طيب سلمنا استفتتني ليه؟ عشان ملتاح هي متعرفنيش ولا تعرف ولا نعرف طيب تخيل بقى استفتت واحد مثلا مالوش في الليلة خالص مالوش حتى في أي حدفة مالوش في السبحة في الطماط ماشي هيقول لها المسألة فا قولان مالوش تقول له يعني هي مولانا يقول لها قولان مالوش وخد بالأحوط هي الطلق الكام تقول له والله يا أخي أكتنا يعني هو جل عليها الطلق جل خلاص خطي في الأحواط ومختلف فيه بس تب طالق شاء الله ينفع أخواننا ينفع ده العلماء اتفقوا لأنه لا يجوز الأخذ في لا في الأحوال الشخصية ولا في النكاح ولا في هذه الأشياء ده ربي يوت أخذ الأحواط ده في العبادة فقط في مسائل العبادة أما في المعاملات ده يا ربي يوت أحواط أحوط أي فيها ما فيش أحوطين واحد جويلة كان الناس والله عمشي طلقت مرات مراتين ولا ثلاثة والله إخواننا ما بزرش أنا فاعلا بيلي أسئلة غريبة الشكل والأسف من إخوة برضو ما يقول له من لسا ونسألت شخص مكازة غريبتش سبحان الله اروح للشيخ اللي كذا ده ماشي وعشان اعاتبه ولا بتاعه ولا اكلمه يقول لي اسان سمحت اخ كان تيالي كده كلام كده تحس ان حتى يعني مفيش خالص الكلام ده كلام مكسر كلام قدام طيب انا نسيت والله مش عارف طلبت مرات مرتين ولا ثلاثه قول يا اخو ابن احو عشان تبرئ ذمتك امام الله عز وجل ماشي, ماشي مفيش حد غير كده من الجهلاء فضلا عن الفقهاء ماشي فعشان كده اخوانا بالكم بلاش هو الـ الـ الـ الـ البقره العشراه الحامل انما مط... م... دي ماشي العجل ده... العجل اللي فيها ده كان جواه ماشي طلع بره ايه اللي, اللي... ايه اللي هو اللي جوه طلع بره يبقى ايه اللي فصله هو مش منفصل هو انما اسمه انما متصل انما متصل بيه هو خده الان وغصبه كان عشكه البهيمه عشره ولا مش عشراء؟ كان عشره بس الزياده ايه الزياده ان اللي جوه ده طلع بره يبقى له حكم لإيه؟ له حكم لإيه؟ هو متصل وليس ايه وليس منفصل فعشان كده يقول يرد يرد الغاصب ان بنمائه متصل أو, أو منفصل ولو غرم على رده اضعاف قيمته ولو غرم على رده اضعاف قيمته كمان غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم لما سبق يبقى عاوز يذكر ان هو غرم اشياء عفوا ان هو غصب اشياء غصب اشياء وبعدين غصب ارض وبنى عليه بنى على الارض دي طيب الان اما يرد الغصب يرد له الارض ده هيرد هيعمل ايه هيكسر مثلا اللي عليها او ان هو يزيل الطوب اللي عليها او الصب اللي عليها اما يزيل الطوب او يزيل الصب اللي عليه هيكلفه ايه يكلفه مال يكلفه مال انا اغرم عليه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 طالب يسال سؤال يقول وقف من وقف من مسجد ذهب المسجد اخر لو اني إنسان يعني كان أوقف شيء على مسجد كني انسان اوقف سجاده مثلا او اوقف مقيده او اوقف شيء على مسجد وبعدين جابوا سجاد جديد لهذا المسجد هل ممكن السجاده القديم ده يروح لمكان ثاني ولا ما يروحش لمكان ثاني الاصل ان الشيء الموقوف يكون لازم لهذا الشيء الموقف ايه الموقوف عليه الوقف يكون لازم للشيء لكن سلمنا إن خلاص السجاده هيبلى هيبلى ماشي هيبله وبعدين في سجاده اخر هنركنه